بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلطا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّهِذَ وَلَدًا لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خلق السماوات والأرض بالحص يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيد الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يحلقكم في بطول أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَغْضَى لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَغْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَفِرْ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ الرُّنْدَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَفِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ نَفِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ دَادَ الَّيُضِلَّ عَنْ سبيله فمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرزه رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكره للألباب كما نتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة حسنة وأرض الله وافعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخدصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني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 اَفَمَن حُطَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنْقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ رَفْعٌ مِّن فَوْقِهَا وَرَفْعٌ مَّبْنِيَّةٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفتكه ينابيع في الأرض، فنفتكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرًا مختلف الألوان، مختلف الألوان، ثم يهيج فتراه مصفراً، ثم يهيج فتراه مصفراً، ثم يجعله سطاماً. إن في ذلك لذكرانه للألباب فمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه طويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها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 يَذَبُونَ عَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاكَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُطُوفُهَا دَائِمًا ۖ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُعْجِزُونَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا أَعْجِزَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاتِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْتِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللَّهُ عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناتب الحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويغسل الأخرى إلى أجر مسمى في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أم استخدوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعَ اللَّهُمُ الْقُسْتَمَاءَتِ وَالْأَرْضُ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ إذا ذكر الله وحده شبه الذك قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يتبشرون قل الله مفاطر السماوات والأرض عالم العيب والشهادة عالم العيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن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 بَيْنَ مَسَلَّمٍ سَنَذُرُ دَعَاءَكُمْ إِذَا حَوَّلَ اللَّهُ نِعْمَةً مِنَّا ثُمَّ إِذَا حَوَّلَ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قد قَال قَالَهُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فأصابهم سيئات ما كتبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كتبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبعث الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بعد ترون وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسا يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنتم من الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المصنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم متودة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 قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ريحبًا عملك ولا تكونًا من القاتلين بل الله فعبد لكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا طببته يوم القيامة طببته يوم القيامة والسموات مطؤيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ الصور فصائبا في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم خيام ينظرون وأشركت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب, الكتاب وجيء بالنبيين والشفداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون فالذين كفروا الى جهنم مقمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها فضحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم رسل منكم ياتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وكفحت أبوابها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 من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وقضى بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.